السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 وكل مدعة قلالة وبعض فإن التفكر في آيات الله الكونيه وعجائب صنعه وكذلك التفكر في آلائه ونعمه على عباده مما يزيد الإيمان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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ايها الاخوه الاحبه في تعاقب الليالي والايام وتتابع الشهور والفصول والاعوام ايات لاولي الالباب ايات عظيمه تذل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته يقول الإمام من القيم رحمه الله وهو يذكر حكم الله تبارك وتعالى في مخلوقاته يقول تأمل أحوال الشمس في انخفاضها وارتفاعها ولا ينشا عن ذلك من الفصول التي فيها مصالح العباد ثم يقول رحمه الله فلو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت كثير من المصالح فلو كان الزمان كله شتاء لفاتت مصالح العباد في الصيف ولو كان الزمان كله صيفا لفاتت مصالح العباد من الشتاء وكذلك لو كان خريفا أو ربيعا ثم أخذ يعدد الحكم التي تكون من البرد وتكون من الشتاء فبين رحمه الله أن الله تبارك وتعالى جعل الشتاء وما فيه من الرياح وما فيه من البرد لمصالح العباد ففي الشتاء تكون الرياح والسحب التي تحمل الامطار والثلج والبرد وما ينشا عن ذلك من حياه الارض واهلها واشتداد ادبان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعيه واستخلاف ما حللته الحرارة واستخلاف ما حللته الحرارة من الأبداء وكل ذلك من حكم الله تبارك وتعالى من الشتاء فينبغي للعباد أن يتأملوا ويتفكروا ولا تمر بهم الايام والاعوام والفصول والدهور دون ان ينظروا في ملكوت الله تبارك وتعالى الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد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 ما يجعلنا نزداد ايمانا ويقينا ونزداد خوفا وخشيه من الله تبارك وتعالى في الشتاء من الصواعق والامطار والرعد والبرق والرياح وكلها من مخلوقات الله عز وجل أما الصواعق فيصيب بها سبحانه وتعالى من يشاء قال الله تبارك وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فالرعد آية من آيات الله عز وجل وليس ملكا كما جاء في بعض الروايات الضعيفة وإنما هو آية من آيات الله عز وجل وكذلك الصواعق يصيب بها سبحانه وتعالى من يشاء يرسل عليه صاعقه فتحرقه كما في مسند البزاري وابي يعله وتفسير النسائي والطبري باسانيد فيها ضعف لكنها تتقوى بمجموعها من حديث انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه الى عظيم من عظماء الجاهليه يدعوه الى الله عز وجل فقال له ايش ربك هذا من حديد ام من نحاس من فضه ام من ذهب فرجع الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فقال له الرجل مثل ما قال فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فقال له الرجل مثل ما قال فأرسل الله تبارك وتعالى صاعقه عليه فأحرقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان قد دعثه إن الله عز وجل قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقت ثم تلا قوله تبارك وتعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد النحاب الريح جند من جنود الله عز وجل أهلك الله تبارك وتعالى بها عادا وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم لا تضر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وهزم الله به الاحزاب يوم ان تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينه فارسل الله تبارك وتعالى عليهم ريحا شديدا خلعت خيالهم واكفات قدورهم والقت الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين لم ينالوا خيرا هذه الرياح كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راها دعا ربه سبحانه وتعالى في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى ريحا قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء اي راى سحابا يخيل أنها فيها ماء تغير وجهه وأقبل وادبر ودخل وخرج فإذا انترت سري عنه قالت عائشة رضي الله عنها فعرفته ذلك فقال يا عائشة وما أدري كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أعوديتهم قالوا هذا عارض منترنا بل هو ما استعجلت به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل القوم المجرمين هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر ويتأمل في هذه الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون عذابا كما كانت عذابا على قوم هود والريح اخوة الاحبه قد تحمل الاتربه ثم يرسلها الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده فتكون حاصبه امنتم من في السماء اي يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا والحاصب هي الريح التي تحمل مطرا فيه الحصباء اهلك الله تبارك وتعالى به قوم لوط أهلك الله تبارك وتعالى قوم لوط فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه قول لوط ارسل الله تبارك وتعالى عليهم حاصبا فاهلكهم, فأهلكهم وانجى الله تبارك وتعالى لوطا ومن معه من المؤمنين هذه الريح قد تمر على جبال الجليد فتحملها ثم تنشر الصقيع على بلدان حتى لا تكاد ترى الشمس في ايام الشتاء وتتعطل الحركه فترى الناس كانهم موتى وذلك من ايات الله عز وجل ايها الاخوه الاحبه كل ذلك ينبغي ان يذكرنا بقدره الله تبارك وتعالى علينا كما ينبغي ان يذكرنا بضعفنا وقله حيلتنا ففي يومين او ثلاثه راى الناس ما رأوا في هذه البلدان التي يحفظها الله تبارك وتعالى من كل مكروه وسوء ومع ذلك ضج الناس من أيام قصيرة انترنا فيها برحمه الله عز وجل ينبغي أن نتذكر نار جهنم عندما يشتد البرد قد تذكر جهنم وحرها عندما تشتد حرارة الجو ولكن هل ذكرت جهنم عندما يشتد البرد في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا اشتكت النار إلى ربها وهي شكوى حقيقية ليست مجازا اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعض بعضا فأذن لها الله عز وجل بنفسي فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما نجد من الحر في الصيف فهذا نفس الصيف وأشد ما نجد من البرد من الزمهرير في الشتاء فهذا نفس الشتاء ولذلك من تمام نعمه الله تبارك وتعالى على أهل جنته وردوانه أنه سبحانه وتعالى صرف عنهم الحر والبرد نتفئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا فصرف الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة الحر والبرد أيها الاخوه الأحبة هذه الآيات الكونية بل كل ما في الكون يذكر بالله عز وجل يذكر بصفاته يذكر بأفعاله سبحانه وتعالى فما تجد يا عبد الله من السرور والنعيم والفرح والحبور ينبغي أن يذكرك بما أعده الله تبارك وتعالى لأهل طاعته من نعيم في الجنان وما تجده في هذه الدنيا من شقاء وبؤس ومصائب وبلاية ينبغي أن يذكرك بشديد عقابه وأليم عذابه الذي توعد به الكافرين والعاصين من عباده كان صلة ابن أشيم رجلا صالحا فتزوج معاده عدوية فلما آن وقت الدخول اخذه ابن أخيه وأدخله الحمام والحمام هذا كان في الزمن القديم يستأجر حمام فيه ماء ساخن يدخل فيه الإنسان فيستحم ويرتسل ويدفع الأجر ثم يخرج ثم في اليوم التالي أدخله في بيت مطيب جميل فقام يصلي فقامت معاذة تصلي بصلاته حتى أصبح فلما أصبح قال له ابن أخيه يا عم أدخلتك على ابنة عمك فإذا بك تقوم حتى تصبح قال يا ابن أخي لما أدخلتني الحمام أذكرتني بالنار، ولما أدخلتني هذا البيت المطيب أذكرتني بالجنة فنازلت ليلتي اتفكر فيهما حتى اصبحت هكذا كان السلف الصالح هكذا كان السلف الصالح يتفكرون فيما حولهم فلا يمر عليهم شيء الا ونظروا الى ما يذكر به كان بعض السلف يخرج إلى الحدادين فينظر إلى النار فحتى يتذكر نار جهنم وكان بعضهم إذا انصرف الناس من الجمعة في الزمن القديم أيام كان الناس جميعا يصلون الجمعة ليس كايامنا هذه وعندما كانوا يجتمعون في المسجد الجامع فيخرجون ارسالا يخرجون اعدادا غفيره فينظر اليهم في حر الظهيره وهم ينقلبون الى بيوتهم قال فاتذكر خروج الناس يوم القيامه ثم انتقالهم الى مساكنهم يقول اتذكر بذلك ما يكون يوم القيامة من خروج الناس الى رب العالمين ثم بعد ذلك يأخذ كل امرئ مسكنه كما قال الله عز وجل اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا قال المفسرون الساعة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتصف نهارها حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ويذهب أهل النار إلى النار أيها الاخوه الأحبة الشتاء غنيمه باردة للصالحين والطائعين وهو ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه كان الحسن البصري رحمه الله يقول نعم الزمان للمؤمن الشتاء يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه قال ابن رجب الحمدلله رحمه الله انما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يسرح فيه في ميادين الطاعات ويتنزه في بساتين القربات ينزه قلبه في الأعمال الميسرة كما ترتع البهائم في الربيع فتسمن ويصلح اجسادها فكذلك المؤمن يصلح دينه في الشتاء ثم بين رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشتاء الغنيمه البارده وهذا الحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله قال وانما كان ذلك كذلك لأن الشتاء نهاره قصير فاذا أراد المرء أن يصوم فلا يجد كلفة المشقة من جوع وحر وعطش ونحو ذلك فيسهل عليه الصوم وأما ليله فهو طويل فإذا أراد المؤمن أن يقوم أخذ حظه من النوم ثم قام ما بقي من الليل فاصلح دينه واراح بدنه هكذا اخوتي الاحبه ينبغي الا تمر علينا هذه الايام الا ونحن نتقرب فيها الى الله عز وجل الشتاء يذكرنا بنعمه الله تبارك وتعالى علينا فقد اوانا سبحانه وكسانا واطعمنا وسقانا وهناك من لا مأوى له هناك من لا مسكن له غيرنا لا يجد لباسا يستدفع بها ولا مسكنا ولا مسكنا يقيه برد الشتاء عندما نعد العده لنتقي برد الشتاء بالملابس او بالاجهزه التي تجلب الدفء الينا ينبغي ان نتذكر حر جهنم هذا الحر الذي لا يقي منه بعد رحمه الله الا الاعمال الصالحه فهي التي تدفع عنك حر جهنم حدثني أخ حبيب في اليومين الماضيين ونحن نتكلم عما تناقله الناس مما سيكون من أعاصير في بلدنا وكذا وكذا فقال لي ضاحكا كنت أزور بعض أصحابي في حي الفرنج هل تدري ماذا فعلوا وماذا قالوا انهم سافروا هربا من برصين خوفا من ماذا خوفا من هذه الاعاصير فقلت له اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده فاذا كنت تحرص يا عبد الله على حياتك وتخاف على نفسك من شده البرد فقدم لنفسك قبل ان ياتي يوم تقول فيه يا ليتني قدمت لحياتي اخوتي الاحبه الشتاء يذكرنا بعباده جليله كذلك انا وهي مواساه الفقراء هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون ما نجده من طعام او فراش او غطاء كل هذا يذكرنا بهؤلاء الفقراء والمساكين فمن كان عنده فضل حاجة فليعد على من لا فضل له أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن امى شاء ربنا من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد وبعد اخوه الاحبه شريعه الاسلام شريعه حنيفيه سمحه جاءت برفع الحرج عن الناس ولذلك من تخفيف الله تبارك وتعالى على عباده في فصل الشتاء ان اباح سبحانه وتعالى للناس التيمم اذا خافوا الهلاك من شده البرد وقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه من الغزوات وذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ثم تيمم وصلى باصحابه فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم يقول ابن بطال وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التيمم إذا خشي البرد وفيه تيمم الجنب وفيه جواز امامه المتيمم للمتودئ ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا التيمم لا يكون إلا مع شدة البرد منها العبد الهلاك او زياده المرض اما البرد الذي فيه مشقه تتحمل فهذا لا يبيح للعبد ان يتيمم في مسند الامام احمد باسناد رجاله ثقات عن رجل من صقيف قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لنا ثلاثا سألناه صلى الله عليه وسلم فقلنا له إن أرضنا باردة إن أرضنا باردة فرخص لنا فلم يرخص لنا صلى الله عليه وسلم أي رخص لنا في التيمم ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهؤلاء لمجرد البرد كذلك من تخفيف الله تعالى على عباده في الشتاء انه شرع واجاز ورخص المسح على الخفين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ويلحق بهما الجوربال يمسح على الخفين والجوربين تمسح يوما وليلا إذا كنت مقيما وتمسح ثلاثة أيام بلا اذا إذا كنت مسافرا كذلك هناك رخصة للمسح على العمامه وأما المرأة فتمسح على خمالها والاحوط أن تمسح على العمامه والناصية حتى تخرج من الخلاف كذلك يا اخوتي الاحبه من الاحكام التي جاءت بها شريعه الاسلام لرفع الحرج عن الناس في فصل الشتاء انه يجوز الجمع بين الصلاتين كما يجوز الصلاه في الرحال في الصحيحين اذن ابن عمر رضي الله عنه في يوم بارد شديد أي شديد البرودة ثم قال صلوا في رحالكم ثم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن في ليلة باردة ممطره ثم امره ان يقول الا صلوا في رحالكم الا صلوا في رحالكم كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين عند شده شدة المطر وشدة البرد وهذا يقدره الامام فاذا راى ذلك جاز ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذه بعض الاحكام التي جاءت بها شريعه الاسلام في فصل الشتاء كذلك اخوتي الاحبه اذا رايت يا عبد الله الريح واستات من شدتها فاياك اياك ان تسب الريح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح ولكن إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلتها به وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به وشر ما فيها وشر ما أمرت به هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من كان يستدفئ بالنار في أيام الشتاء فلا ينام حتى يطفئ هذه النار ففي الصحيحين احترق بيت على أهله بالمدينة فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا أيها الناس إن هذه النار عدو لكم إن هذه النار عدو لكم فاطفئوها قبل ان تنام وفي روايه اذا اردتم ان تناموا فاطفئوها هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الاحبه علينا ان نتقرب الى الله عز وجل في ايام الشتاء بما ييسره من الطاعات من ذكر وصلاه وصيام وصدقه وغير ذلك مما ييسره الله تبارك وتعالى من الاعمال الصالحات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا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 اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا